فلولا كانت قريتنا منت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا إلا قوم يونس لما كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين